أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله نخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نَخُوضُ ونلعب قل ا بالله قل ا بالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعف عن طائفه من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 فيها هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وَخُطِمَ كَٱلَّذِي خَاضُوا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 والمؤمنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان, ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار